إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأودين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيدا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 فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ إِلَّا إِنَّ إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصرفون؟ وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل على إن الملائكة أونا ربنا، لقد استكبروا في أن فسهم وعتوة وكبرا يوم يرون الملاذات لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من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 أرأيت من اتّقى إلهه هوى أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّهُمْ إلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 وَجَعَلَ فيها سراجا وَقَمَرًا منيرا وَهُوَ الذي جعل الليل والنهار خيفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما